اَكْثَرُهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يفترون. وَلِلتَصْرَ إلَيْهِ أَفِْدَة الذينَ لا يُؤمنِنونَ بِالآاقَِةِ وَلَرضُو وَلَضوهُ وَلَقتَرفُ مَاهُم مُ قَتَفُون أَفَغَيرَ اللهَّهِ أَبتَغحكَ مَوَهَُّذ أَنزَ ل إلَكُم الكِتابَمُ فَ الصَّلَ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 وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ وَجَعَلْنَا لَهُ بِهِ فِي النَّاسِ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا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 ومَي يُريد اللههُ أي يَهلِيَهُ يَشح صَدَرَهُ للِإِسسلامام وَمَي يُريدِدَأَ يُضِلَّهُ يَجعل صَدَرَهُ ضَييقًا حَجَ كَأََّمَا كَأََّ ماَا يَ الصَّعددُ فيِي السمام كَذَلِكَ يَجعَ اللهَّهُ الرجسَ علىى الَّينَ لا يُؤمنِنُون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصل الآيات لقوم يذكرون